لا يغني الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم 雷 năm miệg والذين في قلوب en أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله إذا لسنة اللّه تبديلاً يسألك <تصفيق> <تصفيق> الناس. لا يجدون وليا ولا نصير يوم تقلبو. go Om um, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين وَكَانَ عِندَ اللَّهِ عَدِيداً والله الله الله بَنَا الظَّالِمُونَ فِي الْقِيَنَ عَنِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنْصُرُونَ وَيُنذِرُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا وَكَانُوا